بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عباد الله الذين اسرفوا. التائب يضرع ويتضرع التائب اهتدي ويبكي التائب اذا سكن الخلق لم يسكن خوفه اذا تذكر عظيم ذنوبه وكثير خطائه هاجت عليه احزانه تقول <تصفيق> نفسه يا حسرتا Szombat! أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين تتوب من الذنوب إذا مردت وترجع للذنوب إذا برئت أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد دهيت يسر إدارة مساجد محافظة الجهراء أن يقدم لكم هذه الخطبة والتي هي بعنوان دعوة للتوبة لفضلة الشيخ ناصر العيبان إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فيا أيها المؤمنون لقد ناداكم أولاكم جل وعلا بالصفة المحببة إلى نفوسكم والميزة القريبة إلى قلوبكم وهي صفة الإيمان بالواحد الديان ناداكم بها إلى أمر أحبه وأحب أهله ودعا إليه وإلى أمر أحبه النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحه وقال تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقد أعلن جل وعلا محبته للتائبين ومغفرته للمستغفرين ورضاه عن المتطهرين وقال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال جل من قائل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه ويخافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقربوا إليه ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أن عبدا أذنب ذنبًا فقال يا ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي فقال الله جل وعلا أعلم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء ثم تفكر في قوله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الطرف إلا الله ولم يصرُّوا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن يغفر الطرف إلا الله نعم من يغفر الذنوب إلا الله أي لا أحد يغفر الطرف إلا الله تبارك وتعالى ففيه إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من يلجأون إليه وليس لهم من يعودون عليه في مغفرة طفور ذنوبهم غير الله تبارك وتعالى تعالى ثم انظر إلى قوله جل وعلا بحق الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك حتى إذا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم فرتب توبته عليهم على ظنهم واعتقادهم الجازم بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه فالعبد إذا خاف من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره وأنما من خاف الله تبارك وتعالى فما له من ملجأ يلجأ إليه ولا له مهرب يهرب إليه إلا إلى الله جل وعلا فيهرب منه إليه وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير وهو الغفور الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه وعفوه عقابه انظر إلى عظيم عفوه وجميل لطفه وإلى واسع فضله ووافر جوده يعرض التوبة لأعداء أعدائه ويدعو إلى مغفرته ألدأ للدائه فيقول للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ويقول للذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم يقول لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ويقول عن الكفار كل الذين كفروا اينته يغفر لهم ما قد سلف ويقول عن الكافرين المنافقين الذين قالوا كلمه لكم فاين يتوب يف خير لهم فاي فضل الا فضله جل وعلا واي عطاء ان لم يكن عطاء اليه والا لا تشد الركائب ومن هو الا فالمؤمل خائب وفيه والا فالغرام مضيان وان هو الا فالمحدث كاذب فإذا كان هذا جوده للبعيد فكيف بجوده للقريب وإذا كانت تلك رحمته بالمشرك إذا تاب وآمن به فكيف برحمته بالموحد وجوده وكرمه للمسلم المفرط والمؤمن المقصر يناديه نداء المتحبب ويدعوه دعوة المتلطف قل يا عبادي الذين أسربوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول له في الحديث القدسي يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعاً ومن أتاه يمشي أتاه هرولة فالباب مفتوح ولكن من يلج والباب مكسوح ولكن من يقبل والحبل ممدود ولكن من يتشبث به والخير مبذول ولكن من يتعرض له فأين الباحثون عن الأرباح وأين خطاب الملاء أين عشاق العرائس وطلاب النفائس من أقبل إليه تلقاه من بعيد ومن أعرض عنه نداه من قريب ومن توك من أجله أعطاه المزيد ومن أراد رضاه أراد ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد أهل ذكره هم أهل مجالسه، وأهل شكره هم أهل زيادته وأهل طاعته هم أهل كرامته، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته جل وعلا إن تابوا إليه فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو رحيم بهم يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايق الحسنة عنده بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضيف إلى كثيرة والسيئات عنده بواحدة فإن ندم عليها من فعلها واستغفر غفر له غفرها له يشكر على العمل اليسير يشكر على اليسير من العمل ويغفر الكثير من الذل رحمته سبقت غضب وحلمه سبق مؤاخذته وعفوه سبق عقوبة جعل رحمته مئة جزء أنزل منها في هذه الدنيا جزءا واحدا به يترحم الخلائق فيما بينهم حتى أن الدابة ترفع حافرها خشية أن فطأ وليدها واتخر عنده تسعة وتسعين جزءا يرحم به العباد يوم القيامة من أعظم من جوداً والخلائق له عاصر وهو لهم مراقب يكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوا ويتولى حظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بينهم وبينه يجود بالفضل على العاصي ويتفضل على المسيء من ذا الذي دعاه فلم يلبه أم من ذا الذي سأله فلم يعطه أم من ذا الذي أناخ ببابه فنحاه له الفضل ومنه الفضل وهو الجواد ومنه الجود وهو الكريم ومنه الكرم ومن كرمه أنه يغفر للعاصين بعد المعاصي ويعطي العبد ما سأله وما لم يسأله ومن كرمه أن يعطي التائب كأنه لم يعصه فأين عنه يهرب الخلائف وعين عن بابه يتنحى العاصون عباد الله كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون التوبة تودد لجلال الخالق وتذلل لعظمة الجبار وانطراع على أعتاب المتعان وهي من كمال الإيمان وحسن الإسلام التوبة حسرة وندم بكاء وألم ندم على التفريط واعتراف بالتقصير وأسف على الماضي وتطلع للمستقبل التوبة غسل القلب بماء الدموع وحرقة الندم فهي حرقة في الفؤاد ولوأة في النفس وانكسار في الخاطر ودمعة في العين التوبة مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين ومفتاح استقامة المائلين التائب يضرع ويتضرع ويهتف ويبكي إذا هدأ العباد لم يهدأ فؤاده وإذا سكن الخلق لم يسكن خوفه وإذا استراحت الخليقة لم يفتر حنين قلبه وقام بين يدي ربه بقلبه المحزون وفؤاده المغموم منكس رأسه ومقشعر جلده إذا تذكر عظيم ذنوبه وكثير خطائه هاجت عليه أحزانه واشتعلت حرقات فؤاده وأسبل دمعه فأنفاسه متوحجة وزفراته بحرق فؤاده متصلة قد ضمر نفسه للسباق غدا وتخفف من الدنيا لسرعة الممر على جسر جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتم مقضيًّا ومن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرّط حسرة وندمًا تقطع قلبه في الآخرة إذا حُقَّت الحقائق وظهرت الوثائق وحضرت الخلائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة هذا الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومحي عنه ما سلف وما خلف من زلل يتوب إلى الله جل وعلا في اليوم مئة مرة فكيف بمن تجارته المعاصي وكيف بمن بضاعته السيئات ثم يتنكر للاستغفار ويتجافى عن التوبة فيا من سأيت إلى المغفرة احذر أن تتردى إلى الخطيئة ويا من رأيت عز الطاعة لا ترضى بذل المعصية ويا من ذقت حلاوة الفضيلة إياك والسير في وحل الرذيلة ويا من تلذذت بالقرآن وبمناجات الرحمن احذر أن يستميلك الشيطان ويزين لك العصيان تتوب من الذنوب إذا مردت وترجع للذنوب إذا برئت أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد دهيت بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهر ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس هذا هو إمام التائبين عليه الصلاة والسلام وسيد المستغفرين وقائد وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أراد أن يخبرنا أم ما عظيم وخبر كريم تعجز العبارات عن نقله وتتضاءل الكلمات أمام عظمته فقربه إلينا في ثوب قشيب وقدمه لنا في صورة موحية وقصة مشجية فقال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض انفلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتا شجرة فاضجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عند رأسه فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فالله جل وعلا أشد فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته فسبحانه ما أعظمه وسبحانه ما أكرمه وما أرحمه وجاء بسبي ذات يوم أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأمام أصحابه فإذا بمرأة وسط السبي تركض هنا وهنا وهي خائفة وجلة تبحث عن وليدها فلما وجدت طفل صغيرا أخذته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه اترون هذه ملقيه بولدها في النار قالوا لا والله يا رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام لا الله لا الله ارحم بعباده من هذه بولدها فتوبوا عباد الله توبوا إلى ربكم توبه نصوحه فالتوبه عروج من المعصيه إلى الطاعه ومن السيئات إلى الحسنه ومن وحشة العصيان إلى الأنس بالرحمن جل وعلا فرار من الخالق إلى أعتابه وهروب من الجبار إلى رحابه وعياد برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته وبه منه لا يحصى ناء عليه لا ملجأ منه إلا إليه ولا مفر عنه إلا إليه كفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشات اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم كلهم يا حي يا قيوم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ارحم أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم ارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وابسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينق الثوب الأبيض من الدنس اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب, شباب المسلمين اللهم ردهم إليك ردًا جميلًا اللهم اهد نساء المسلمين واحفظهن من التبرج والسفه سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين